جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فَجَعَلْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا أَبْطُلُ الْأَعْضُوَى مِنْ أَفْوَشِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَأَيَّتُ اللَّهُمُ الْلَّيْلُ نَسْلَقُ مِنْهُنَّ هَارٌ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ الْهَاءِ ذَلِكَ تَقْدِيرُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ والقمر قد درنه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس يا بغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.